التسجيل الثالث والخمسون استمع إلى التراكيب ثم أعدها ألف قبيلة خزاعة باء فتح مكة تاء أهل الكتاب ثاء غزوة تبوك